وَإِذ قَالَ مُسَالِ قَوْمِهِذكُرون يَعمَةَ اللهَِّ عَلَكُمْ إِذْ أَن جَكُمْ مِنْ آالِفِ الرعَوونَ يسُونَكُمْ يَسُمُونَكُمْ سُ العذاَابِ وَُذَبِّفُونَ أَبَنَا أَكُمْ وَيَسْتَحْيونَ نساءكم وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّك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 لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسله بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا انك طرنا بما ارسلت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 سَمَّا فَأَنُؤْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَتَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مبين